فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله أخرج أبو داود في السنن بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولا هم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا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 Watu wa Madina katika siku mbili Akauliza Mtume صلى الله عليه وسلم Hizi ni siku gani? Hizi siku mbili ni siku gani? Wakamjibu wakamwambia ni siku mbili tulikuwa tukicheza tukifurahii ndani yake tulipokuwa katika jahiliya Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia حكيك الله عز وجل أمواب دلشييني سيكم بيلي بوراك زل كهيزو سيكم بيلي زل يوسفي ونخيرية كوني سيكم بورا نازو نعيد الأضحى نعيد الفطر يوم الأضحى نيوم الفطر والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمز عباد الله فها نحن قد أضلنا أحد هذين اليومين العظيمين تم فينيكم سিসিنا مواه وا سيكو هذيلي تكفوا سيكو بأذو نبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق هذه شهوديه خيريه قوى نسيكو بورا nayo ني ني سيكو, سيكو يا يوم الاضحى او يوم ثيوفنيك ونايو فالله أكبر, الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد عباد الله ان للعيد في الاسلام معاني جليله عيد كوينو دين يا يكون معنا matukufu ikona thiri kubwa يوم العيد يكون معنا matukufu mbele ya نأيك نسير بديعة سير مزور لنياك وأنزا يوم العيد نشعير من شعائر الله نكترك شعيرة نعبادات من شعائر الله من دون وشعائر ذا الله عز وجل أما الزقوان باتنباسك زي عظميشا تنباسك زي تكوزا وكذيه ريش فراها, فراها سيكو ذيه ريش حزون دانيا سيكو يعيد ni siku ya kudhihirisha furaha na tunapaswa kutukuzza siku kama hili kwa kuhifadhi وجل ya Allah azza wa jal wala siku keuka mipaka ya الله azza wa jal kuhifadhi mipaka ya Allah azza wa jal na kutekeleza ya wajibu juu yetu na kuepuka tulio haramishiwa sisi na wa kukithirisha amali njema miongoni mwa sunan, nawafil al-ibadat, salasa sunnah, fadqat silatu ar-rahim, kunga kizazi kutembeleana waislamu, kuingizana furaha waislamu baina yao, waislamu kuwa pamoja, sisi kwa waislamu kutengana, na kuoneshana, kuepukana na kukatana, ni sikoambo kwamba yapai kutuzwe kwa تتفك معنا يا سكو هي عيد ميونغوني ومقصدي هو يا سكو هي عيد لنشكر الله عز وجل بمعاني العيد شكر الله عز وجل لذلك نجد السلف الصالح كانوا يكثرون من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد فلف الصالح ولكوه وفي إذريش قول هنا كبر الله عز وجل لكم الله عز وجل كيشاكم لزي ولله الحمد لله الحمد إخوة الكرام معنا ياكي نكم الله عز وجل كم الله عز وجل شكراني زوته نسيفا جيما زوته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إخوة الكرام شكر الله إن أكوك وكتين قولي نكتين دو هايوك وقولي فيك ياكي شكر الله يكوك وقولي نكتين دو الله عز وجل أسيمك في القرآن تكوف اعملوا أهل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا أثم ابن كثير أثم ابن كثير رحمه الله ويتفسر ياك فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية وين يهين آية هنا دليلنا وشهيده هو شكراني إنا فاتكانك وكتين له كما فيلين فاتكانك وقولنا نية وإذا كم الله عز وجل سيكوكي تينو بكياكي أين لي أبن كثير رحمه الله أثيم قال أبو عبد الرحمن الحبل لي. الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله لله عز وجل شكر وأفضل الشكر الحمد صالني شكراني كم شكوروا الله عز وجل صيام في لذيلني شكراني كل خير يونيتندا كمفانيه الله عز وجل من شكراني من شكراني بورا زايدي من الحمد اخوه الكرام لنجتهد في تحقيق شكر النيه يجتهدي كيتكलेला شكراني النيه كما قال ابن كثير هو الشكر kusudi ya mambo yakhi, kuwa na nia ya mambo ya gari, wala asiweke ni ya kutekeleza mambo ya shari, na mambo ya maasi, acha kuyafanya kuyafanyakabsaa, ussiwe na nia kwenye moyo wako kutekeleza na mambo kama hayo. Miongoni mwa mambo ya maasi, mambo ya muziki. ماب ي مارناchu kutoka kutangamana wake kutembea وزیواzi وباليد إو الكراام هذا يوم الشكر وول يوم الكفر هذا يوم شكر نعم الله وول يوم كفران نعم الله. نسيكو يشكورو نعمه الله عز وجل ولا نسيكو يكفروا نعمه الله عز وجل بنتهيدي اخوه الكرام وتكليزا انككثيرشا شكراني ذا vitendo tukithirisheni shukrani za vitendo kwa kutekeleza ya wajibu na kuepuka ya haramu na kukithirisha miongoni kutoa sadaka kuunga kizazi kutembeleana waislamu baina yao kutii huruma katika nyoyo za maskini wasiyokuwa waweza nao washirikiane nasi kwenye hizi furaha اخوه الكرام تفاني بيدي وكثرشا شكراي يا بيتندو فيتيكا ماسيكو هيا شكراي يا بيتندو اخوه الكرام اخوه الكرام بذكر الله وكثرشا كلتاجا الله عز وجل واين تفوت تفوتي ذكر الله تكبير تحميد تسبيح تهليل الى غير ذلك من انواع الذكر الله عز وجل سيما واذكر الله في ايام معدودات واذكر الله في ايام معدودات قلت لجيني الله عز وجل كانت أيام هذه ايام معدودات سيكو ذا كيسابك اسمع ابن البخاري في صحيحه أيام المعدودات يعني ايام التشريق siku ya 11 ambayo ni kesho na 12 na 13 na hizi عيد الاضحى عيد الاضحى ni arbaat ayyam arbaat ayyam siku fungua fete arbaat ayyam wala sikueka makadara arbaat ayyam watuwakithirisha shukrani kumshukuru Allah azza wa jalla fi hadhihi al ayyam al arba'ah kwa ni وفراهن دانياك واليوانوه وفاة هيا بينوي هايو لكي نمي فاك يا الله عز وجل وإذا تكثيرين شيكوا متاجة الله عز وجل كتك مسيكوا هايو إخوة الكرام تكثيرين شيكوا هايو مسيكوا كجنجية عمالي زكت جنجية مايشة يكيش آخرة مايشة يميليلي نعمة يكدوم يكويندليا سي مايشة يولي منبوني يكو كتكة الله عز وجل يسيما لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا يعني كنفانو ومتندو هايا ينكو كجنجيا نعميا مليلي كيشو يوم القيامة باس فليعمل العاملون سواتو كشندانا كتكمانبو يكلمو ينكو واتو وشنداني كجنجا ينبذاو زكيشو آخرة فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر إخوة الكرام من معاني العيد العظيمة كتك ما أنا مقصدي يهين عيد ما أنا ما تقوف يهين عيد توحيد الله سبحانه وتعالى يكون فكيشة الله سبحانه وتعالى كعباده كن الله سبحانه وتعالى كعباده ولا سكفان يمام ويشرك ولا سكوا بليك وتوتقوا الشهدية والشركين ونويتوا كسير ماتوا نميجين من جنيه ودنغانيواتوا نسيكوا يكم فكيشة الله عز وجل لك عبادة دمانكوا يتكبيرون إليتا وسيما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نين معنى لا إله إلا الله إخوة الكرام هذه كلمة التوحيد العروة الوثقى نين دي حبل الله المثين نهيني لكلمة باقية الله عز وجل كيسيفك لمهينك من قرآنك وصيفة كمزيمة نكلمة يكثبتشك وفكيش الله عز وجل نكستحقك وأبوديو يفكياك الله سبحانه وتعالى يعني لا معبود بحق إن إلا الله هكونا أنا استهيكك وأبوديو يسفق الله أو هكونا أنا أبوديوك وحق يسفق الله عز وجل وإنجنيوه وتواسيوكو الله وإنجنيوه وتواسيوكو الله نهني لغة كوازي أسي الله يو يو تي أنجي داني صالحين أحجار أشجار يو تي مدام سي الله عز وجل هاستحق عبادة هاستحق عبادة عبادة أين يو يو تي عبادة كوى عبادة لوقو عبادة قول عبادة فعل عبادة عبادات ذات الله عز وجل miongoni mwa حب محبه miongoni mwa alkhawf wal rajaa miongoni mwa tawakkul wal khushu wal khudu' kwani nitaaja hizi peke yake miongoni mwa amali alqulub sababu watu wana ibada yakomea عبادة إخوة الكرام يكو سانيا كلا اللو أمريش وكم الله عز وجل نكلا أولي لك تازا ويفو تكثريش إخوة الكرام كن الله عز وجل وكم بوك يكوهيني نأهادي الله عز وجل أميتكو وفاكو kutoka huko katika mgongo wa baba yako Adam alayhi salam Allah alichukua ahadi hili kutoka kwako ukumbuke akhi alkarim ahadi hili wa ikiriri kila siku wa muahidi Allah azza wa jal katika sala zako zote za نفكي ياكو كتوكا كواكو فيكي ياكو تنتاكا مساعدة وإيبو واتوا هكي كيشي توحيد هات لكون يمسيكو هايا هكي كيشي الله عز وجل سيمسيكو يكتكي ليزا شرك كي تشينجو متو أكي تشينجي الله أكيك نذيري موكي الله متو أكي صالي أم صلي الله عز وجل متو أكي توكل فليتوكل على الله انتو اكي وقوفا فيخشى الله ام وقوفي الله طيب اخوة الكرام عبادة زوتة استكليزك وتوحيد مين شايتو يوتياوك يكون فكيشة الله عز وجل انفكتوا اتكليزي قولي يا الله عز وجل الهسيمة وما بي امتميواكي صلى الله عليه وسلم قل ان حياتي قل ان صلاتي وَأَنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ سيمنيو yakisema kwa mdomo ikhwatul kiramimaana mazito sana lidhalika mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua miaka 23 ubeinisha maana haya ibadaz zothe bali لا شريك له فوايب haya yaingie kwenye vitendo ya dhihiri kwenye vitendo na ndio maana miongoni mwa maana ya hili idi ndio kwa wana kariri la ilaha illa allah katika zile takbira zake ikhwat alkiram katka maana ya kupoteza allah azza wajalla kutekeleza tauhid ni kuhakikisha na kutekeleza maana ya shahada lazima watu wayahikishe في hili utaitekeleza vipi utaitekeleza vipi shahada hili anuti'a ar-rasul fi awamri mtumti mtumti mtumisa sallallahu tusaddiqishi habari zake mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuja kutuletea kila linaoasiha kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam tulihakikishe tulitekeleze tulisaddiqishe tumwabudu Allah azza wa jalal kwa sheria aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam pekee yake tusizidishwe zaidi ya lile alilokuja nalo mtume sallallahu لا, لا يعبد هذا دين ولا تستقيم لكوا العباده يوت ورسوله لمتمو والله عز وجل لا يعصى فعصيبي لذلك الله عز وجalla kaamrisha kwenye uchungu mzima kumtumtumii sallallahu alayhi wasallam katika kila jambo katika kila jambo Ningoleme kwa kutuhakikisha shahada anna Muhammad ar-Rasulullah nikumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nakum azdimi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nakum tukuza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakum tipa sinakum na yasina haya ndio kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na kutamuasi kwa kila jambo na miongoni mwa mahani ya kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na kutii ni kuwapenda masahaba zake masahaba zake wote basi na kumtoa yote na kuwapenda وكيو على الاستقامة وفيندين وعظميشو يقوى تعظيم إلي كيوان بشة شريا يكيو واكو على الاستقامة لكني كيو هواكو على الاستقامة فليس لهم من هذا الحظ شيء ويكوني على الاستقامة يقولهم ومآنا يكم عظميشم تومي صلى الله عليه وسلم إخوة الكرام نكوى بيندينك وعظميشنك وتقوزا وكذاك أمهات المؤمنين naonapomsikia yoyote ni wawekejeli hawa wote au الإسلام yao fathemhu fi islami mtuhumu uislamu wake mtu kama huyu kwa sababu hawa ndio walionufunu watizake wakawapokeza waliokuja baada yao akija kuwa tani hawa aliyo yule mwenye habari mana yake huitani habari anayetia toa mnukuu wa habari akasema huyu si muadilifu maana yake habari zake si za kushikwa لذلك أنا إن كان لكم كسيشي من موجة ومصحابة أو آل بيت رسول الله أو كذا كنتم محمد صلى الله عليه وسلم فاتهمه في إسلامه الله أكبر, الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إخوة الكرام اعلموا أن نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم badhahdhar min albid' walmuhdasat yuwainku wa mtumwenu kipenzi chenu mtume muhammed sallallahu alayhi wasallam ame tutahadharisha na mambo ya kuzuka baada yake mambo ya uzushi ametahadharisha nayo aliposema kwenye hadith ya al-irbad do mi sallallahu alayhi wa sallam akatutahadhirisha kufuatana na watu wa uzushi na kuwafanya ndio wakukaa nao wakazi wako marafiki wako bali Allah azza wa jalla kuny Qur'ani Do mi alayhi salatu wassalam alpoisoma aya wa amal ladina fi qulubihim zaygh wa yattabi'una ma أولئك الذين سماهم الله فإذا رأيتهم فإياك وإياهم هاو ولأتاجنا الله عز وجل هاو ولأتاجنا الله عز وجل واتو وباطل واتو وقفوات آيات مشتبهات إليك وفتزواتو وكي وكوتا تنقا كان بالنواه إخوة الكرام الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة, الصلاة. فتلكم وصية ورسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم صلاه اخوه الكرام صلاه تجهميزنا صلاه تجهميزنا صلاه هي من عظيم ني غوزو يا بيلي او اسلام كومبوكه صلاه نديو احادي ليي وكو بينا يتو نا وسيوكو و اسلام ثم عليه الصلاة والسلامة فمن تركها فقد كفر وكيت محمد وكسيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تصلي وجوه من ينجزك وكفيري ثم عليه الصلاة والسلامة والسلامة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الحديث متفق عليه هين شدة هين وسواسي هين شكة Watu wajihimize na sala Himize ni watotoenu na sala Tusifugi makafiri ndani ya nyumba Watu wasione uzito kusema hii kalima kwa maneno Lakini wakaona wepesi kufanya kwa vitendo Kumukeni vitendo ni vizito zaidi kuliko maneno Watu waone uzito kwa maneno hili jambo kumtoom kwenye uislamu si raisi mpaka itubutu Wala siyo yote kuhukumu hukumu hini Hini hukumu ya ulamat Tusemi hapo kitoka kufurisha watu Laa, hini hukumu ya Allah uijue لكن وجوه هو نزيتك من بياموزاك وكفير نمتوما للكتازا وجوه فيك فنيو كفير نوزيت زايد نوزيت زايد كواش صالة متوزا لما سيما فمن تركها فقد كفر صالة إخوة الإيمان صالة بياموش وتقواتك ويدين من حفظ الصلاة فقد حفظ دينه ومن ضيع الصلاة فهو لما سواه أضيع كي تيز صلى جو منجين زيد فييت فيوتز. يخو الكرام صالة جيزال ميز فملزات فيميز ووكزات فرميز وتتوته بعد يفراض تديش اف والله أكبر الله أكبر. لا هذا الله الله أكبر الله أكبر. إ بعد الله. كان السلف الصالف ظوان الله عليههم في هذا اليوم العظيم. يوهنني عبادهم بعضا بقول تقبل الله منا ومنكم وما وeto waliotangulia miongoni mama sahaba na tabi'in na atba'i tabi'in na a'ima almahdiyin waliokuja baada yao wali kuwa kwenye siku hizi zaidi wanapongezana wakikutana baadhi yao فاتباعا لسنتهم واهتداءا بسبيلهم أقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات وأعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات والمصرات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم